العزيز مالنا وأهلنا الطروج إناب بضاعة وإناب بضاعة مدرات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلت يوسف وأخيه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 سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي ذَا أهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم انني لا اجد ريحا سوف لولا أن تفندوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم